العالمين الصلاة الصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقمنا في مرة الماضية عند قوله القسم الثاني المندوب قال وندب في اللغة الدعاء إلى الفعل بيعرف أول حاجة المندوب ندب في اللغة الدعاء إلى الفعل من قول الشاعر لا سألون أخاهم حين يندبهم في النائحات على ما قال ورهان حين ندبهم في النائحة على مقال بران يندبهم حين يدعوهم إلى أن يقالوا فعلا ما فالنبد الدعاء إلى الفعل والمعنى اللغوي موافق للمعنى الإيه الإصطلاح حده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بذل وقيل هنا في ساله ثواب ولا عقاب في تركه المندوب الاصطلاحي أو المستحب الاصطلاحي اللي هو ما يثاب فعله ويعاقبه ذلك لو فعله أجر وأثيب كان هناك ثواب متعلق على الفعل لا يلحقه لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه يعني مجرد ترك ترك الثالث نفسه لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل بمجرد الترك من غير حاجة إلى بدل بيقول من غير حاجة إلى بدل ليحترز من الواجب المخير لأن هو الترك مقيد بالحاجة إلى بدل يتحرص من الواجب الكفائي لأن الترك مقيد بقيم الغير لكن المستحب يتركه تركا مطلقا تمام طيب أنا بنبه برضو تاني على أن هذا المستحب المستحب الاستلاحي والمستحب الذي يستعمل كثيرا في عبارات الفقهاء في عبارات الفقهاء مستحب آخر اللي هو بمعنى الأولى الذي فعله أولى يكون هناك فعلين أحدهم أولى من الآخر لكثرة المصالح فيه أو لغلبة الظن أن المصالح المتعلقة بفعله أولى فيطلقون عليه لفظ المستحب وهذا لا يتعلق بفعله سواب من حيث فعله إلا إذا تحققت المصلحة من فعله ونوى الفاعل بفعله تلك المصلحة الفرق الفرق زي, زي من الفرق مستحب الإصطلاح زي صيام يوم الاثنين اللي يصوم يوم الاثنين يؤجر لأنه فعل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مستحبا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خليفة الأعمال ترفع والله عز وجل أحب أن يرفع عمل وأنصاع تمام فصيام يوم الاثنين والخميس ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبة الله عليه دلت على الاستحباب هذا الفعل المجرد عبادة ويثبت في حقها الأجر والثواب أما المستحب الآخر فهو المستحب لو سميناه مجازا المستحب الفقهي أو مستحب في اصطلاح الفقهاء يطلقون لفظ المستحب ويريدون مستحب أي فعل كثرت مصالحه فعل كثرت مصالحه في مقابل فعل آخر قلت مصالحه فيطلقون على ما كثرت مصالحه أنه مستحب وليس المراد أن فعله مجرد الفعل يلحق بفعله ثواب، إنما أن هذا الفعل تتعلق بفعله مصالح فهو أول بالفعل، مثل أن يقول يستحب أن يكون الذابح بصيرا ويكره أن يكون أعمى، الذابح اللي بيزبح يستحب أن يكون مبصر، هل يكون مبصر يأخذ عليه أجر؟ يعني كونه بصيرا ده يأخذ لي أدن لا أما الألو يستحب كونه مبصيرا وقاله يكره لأن المقابل أنه يكون أعمى تكره ذبيحة الأعمى عند الحنابلة ليه؟ لأنه ربما يفضي إلى إصابته وربما يفضي إلى أنه لا يدري أينما مكان الذبح وربما يفضي إلى تعذيب الحيوان وربما يفضي إلى أذية نفسه فهناك مثابس تأثير تعلقت بهذا الأمر، فقالوا هذا خلاف الأول، فكان مقابل خلاف الأول مستحبا اللي هو خلاف الأول هو المكروه، فكان مقابله أطلق عليه مستحب، فليس يس مجرد كونه مبصرًا محققًا للأجر وصلت يستحب أن يتزوج امرأة غريبة. ويكره أن يتزوج امرأة من محاربه لماذا يستحب أن يتزوج امرأة غريبة؟ قالوا لأنه أدعى للتواصل والتقارب في الأنساب ثم أنه أفضل من جهة الطب ثم إنها إن كانت من محاربه وحصل طلاق أفضل إلى قطع الأرحى فلو أنها تزوج امرأة من أقاربه ترك مستحبا لا لم يترك مستحب إلا إن وقع المحذور إلا إن وقع المحذور إلا إن طلق ساعتها بقى يبقى إيه لما يقطع محارمي إيه بساعتها نقوله إيه أنت المشكلة في قطع المحرم فداب يطلق كثيرا في كتب الفقهار عليه مستحب وليس هو المستحب الاصطلاحي الموجود في كتب الأصول لما تدرس أن المستحب ما يثاب فعله ويعاقب تركه ليس هو المستحب الموجود في كتب الفقهاء المذكور كثيرا ويستحب كذا والفرق ما بينهم أن المستحب الفقهي مبني على التعليل والمستحب الإصطلاحي مبني على الدليل مستحب الإصطلاحي مبني على الدليل لأن الثواب لا يكون إلا إيه بدليل أما المستحب الذي يوجد في كتب الفقهاء مبني على الإيه التعليق يعلل بكذا وكذا من المصالح فهذا إيه؟ كونه مستحبا أي أولى بالفعل كونه مستحبا أي أنه أولى بالفعل واضح؟ المستحب الإصطلاحي مبني على مهم لأن القسمنا مش موجود في الكتاب ومش هتلاقيه يعني لا في الكتاب ده ولا ظهره طيب مسألة اللي يقولها بقى والمندوب مأمور أي مأمور به أي أنه يدخل في جمع التي ما أمر به لو تذكرون قلنا أن الاقتضاء أمر الاقتضاء هو الطلب والطلب طلب فعلاً وطلب ترك وطلب الفعل طلبا جازما وهو الإجاب وطلب غير جازم وهو الاستحباب فالطلب غير الجازم هو الاستحباب المأمور المندوب مأمور به لكن الأمر به أمرا غير جازم وأنكر قوم كونه مأمورا لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرهم بالسواك عند كل صلاه وقد ندباهم الى السواك عاقول من ان الامر لا يتناول المندوب ادلت من يقولون ان المندوب لا يدخل من جمله المامورات امرا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي بالسواك عند كل صلاه والسواك مندوب إليه، إذن، المندوب غير مؤمور إيه به؟ الإجابة على هذه الأدلة ولنا أي الجواب لنا عليهم؟ أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدع ومطلوب، فيدخل في حقيقة الأمر، لكنه أمر غير جازم. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل ومن العدل ما هو واجب ومنه ما هو مستحب وقال وأمر بالمعروف ومن المعروف ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومن ذلك ما هو مندوب يعني ومن العدل ومن المعروف ما هو ياه مندوب ولأنه شاع في ألسانة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب أمر استحباب وقوله تعالى في الذين يخالفون عن أمره يدل على أن الأمر يقطد الوجوب نحن نقول به، ولكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل. وقوله لا أمرتهم بالسواك أي لا أمرتهم أمر جزم من وإيجاب. وذو واضح من الحديث لأن سلم قال لولا نشق الأمة لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالأمر هنا الذي سيكون فيه مشقه هو أمر, الإيه؟ أمر الإيجاب. انتهى هنا انتهت الكلام على المندوب وبدأ الكلام على المباح بل لو أشق على أمتي لأمرته مجيب؟ طيب هو أمرنا هو ندبنا إلى السواك مش كده؟ يبقى هو كده يبقى ما أمرنا؟ يبقى المندوب مش مأمور به الثالث المباح وهو ما أذن الله تعالى في فعله وتركه غير مقترن بهم فاعليه و تاركه المباح ما ترك ما أذن لك الشرع في فعله وتركه غير مقتل بذن فاعله ولا متحه لا يتعلق ذن ولا متح على الفعل أو الترك هما سواء الفعل والإيه والترك تمام ده الإيه المباح مستوى الطرفين مستوى الإيه الطرفين الفعل والإيه وترك. دا من حيث الأصل، لكنه بالنظر إلى كونه وسيلة لغيره قد يكون مطلوبا وقد يكون ممنوعا بحسب الوسيلة التي يُب المقصد الذي يُفضي إليه. من نفس الباب لكن مش هيها هي. تبص مؤريبي من بعض من نفس الباب لكن مش هيها هي خالص المباح فعل مأذن لك فيه الفالد هو قد ينقلب محرما لأنه وسيلة إلى محرم وقد يكون واجبا لأنه وسيلة إلى واجب تمام؟ فإحنا بنبص لأسلي أصل إن هو مباح مأذن في الفعل ومهم إن إحنا نفهم في تعريف المباح ما أذن الله في فعله وترك. بلوه من الشرع الذي دلنا على إباحته هو الشرع لأن المعتزلة ينكرون ذلك بعض المعتزلة ينكرون ذلك يقولون الإباحة وصف ثبت قبل ورود الشرع والشرع إنما يأتي ليغير هذا المعنى أهو. وأنكر بعض المعتزلة ذلك إذنان الإباحة نسل الحرض عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل الشرع هم يقولون أن الأصل في الفعل أنه مباح ثم إن الشرع إنما يأتي ليغير ذلك المعنى فيثبت أمرا بالفعل أو نهيا عنه فما كان مباحا هو باق على ما هو عليه قبل ورود الشرع تب بس نظب الله أننا نتكلم على الإباحة الأصلية دي في مبحث لوحده ومش هتكلم عليه المره دي لانه طويل <تصفيق> هو الحرج يعني الشيء يثبت المباح من الشرع المعتزله بيقولوا لا الشرع اتى بالأمر والنهي فقط والاباحه ثبتت قبل الشرع الاباحه ثبتت بالإيه بالعقل اه ده بعض المعتزله بيقول يبقى هو بيقول لا الشرع يثبت المباح يأذى أنت عرفت المباح أيضا بالإيه بالشرع عرفنا المباح من من الشرع لأن احنا عندنا مورد المعرفة الشرع بس أنكر بعض المعتزلة أنه من الشرع إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل الشرع دي مين المعتزلة قلنا الأفعال ثلاثة قسم خير الشارع بين فعله وتركه ده قسم الشرع قال لك انت مخير ما بين الفعل والترك وقسم نفى الحرج عن فعله وقسم قال لك ما فيش مشكله ان انت وقسم لم يجرح الشرع فيه بشيء قسم سكت عنه الايه الشراء فيحتمل أن يقال قد دل السمع مش فيحتمل أن يقال بل هذا هو الصحيح أنه قد دل السمع على أنه ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير بين الفعل والإيه والترك وهو دليل على العموم دليل عام يصلح دليل عام اللي هو هتبقى عندنا مسألة اسمها الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع هو الإباحة. التلت أقسام يشملهم المباح المباح إما الشرع خير ورد بأننا يقول أنت مخير بين هذا وهذا فده دليل وقسم قال لا حرج عليك في الفعل طريقة النص فقط نفس الحكم هو تلاتة مباح بس الأولاني الشرع نص على التخير والتاني الشرع نص على نفي الحرج والتالت شرع سكت عنه تمام فما فمسكت عنه الشرع الشرع لنا بطريقة أدلة أخرى على أن مسكت عنه فهو مباح لنا خلاص زي كده المسألة عندنا إيه خلصت هو أي البقى وهو دليل على العموم دليل عام ويحتمل أن يقال لا حكم له إلّا هو لا حكم له إلّا هو لم يصرح الشرع فيه بشيء يقول ده لا حكم إيه له إيه موضوع لحكم له ده هو عندنا قول لأهل السنة في الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع إن هم بيقولوا لحكم له وعلشان كده أم جايب لنا المسألة ومفصلها لنا بقى ومقايلها على بعضيها اللي هي فصل الأعيان الأفعال في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الإباحة وذكر الخلف فيها والخلف فيها طويل والمسألة مسألة طويلة لا المغرب بده شو بسها طيب نقولها بقى مسألة الأعيان المنطفع بها قبل ورود الشرع دي مسألة كبيرة عند المتقدمين لازم نفهمها. المعاصرين كلهم بيصيغوها ويقولوا الأصل في الأشياء الإباحة والتعبير ده تعبير غير دقيق. الأصل في الأشياء الإباحة تعبير غير دقيق. لأن الأصل في الأشياء ليس الإباحة على الحقيقة إنما الأصل في الأشياء النافعة هو الإباحة والأصل في الأشياء الدارة والتحليم تمام؟ طيب عايزين نرجع لأصل المسألة أصل المسألة هي الأعيان المنتفع بها ليسها عندنا الشرع يأمر إياها طيب ما سكت عنه الشرع عندنا المعتزل قال ما سكت عنه الشرع نيجي بأصل المسألة من الأول بس ركزوا معي أصل المسألة من الأول أن المعتزلة قالوا الشرع يأمرنا والعقل أثبت حكما قبل ورود الشرع وهو أن هذه الأشياء مباحة لنا وسموا هذه الأشياء مباحة إباحة أصلية أصلية أي ثابتة قبل ورود الإيه؟ الشرع جميل طيب جميل أشعر قال لهم لا مورد عندنا للحكم إلا الشرع قال لهم جميل فما حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الأعيان المنتفع بها التي سكت عنها الشرع ما حكمها الشرع سكت عن حكمها ما حكمها الشرع ما قالناش ايه حكمها هتقول حكم هتقول الاباحه الاباحه جبت منين استصحبت الحكم الذي ثبت قبل الشرع ففي ما بعد الشر استصحطت الحكم الذي كان ثابتا قبل الشرع إلى ما بعد الشر والحكم الذي كان ثابتا قبل الشرع هو ليه فأثبت أن هناك حكما ثابتا لم يثبت من قبل الشرع فما الذي أثبته أثبته العقل وهذا ما يريده المعتزلة الأشعره عشان يطلعوا من المطب ده قالوا لهم ايه قالوا لهم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع لا حكم لها ما لهاش طب يا جماعة بعد الشرع ما جاء قالوا مباح بالدليل الشرعي ده قول هقوله افهمتس الأقوال جت منين يبقى أول مذهب بيفرق ما بين قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع يقول قبل ورود الشرع ما نعرفش حكمها طب بعد ورود الشرع يقول لا اللي بعد طيب المذهب التاني يقول لا قبل ورود الشرع ما نقدرش نقول لحكم لا لأن لو قلنا لحكم لها نجيب نثبت لها حكم إزاي ففي ناس قالت نتوقف ندرش نقول ليها حكم ولا ملعنش حكم نتوقف وفي ناس رجعت أمد تفسر الوقف ده قالوا الوقف ليس بمذهب طب نفسر الوقف ده في ناس قالت نفسر الوقف ده بأنه مباح وناس قالت نفسر الوقف ده بأن هي لحكم إيه لا كل دليل هربا من إثبات حكم قبل الشرع فيقع فيما أراده المعتزل من أنهم أثبتوا حكما بالعقل طيب الصحيح نحن نقول إيه الشرع أخبرنا بأدلة عامة أنه أباح لنا كل شيء فما سكت عنه بخصوصه فهو على الإذن العام حتى يرد دليل خاص بحقه طب ما هو الدليل العام الذي أخبرنا فيه سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء كلها على الإباحة جزاك الله خيرا أو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم لأجل أن تنتفعوا بها فدل ذلك على أن هذه الأشياء خلق الله عز وجل لنا لننتفع بها فهي مباحة لنا بإذن الشرع وبإخبار الشرع لنا أن هذه الأشياء في أصلها مباحة لنا فما سكت الشرع عنه بخصوصه علمنا أن حكمه في الأصل أنه مباح إلا أن يرد الشرع بدليل خاص في عقك واضح تمام كده إلا هيقول بالوقف إلا هيقول لا حكم لها إلا هيقول على الحظر كله بيهرب من إثبات حكم حتى لا يلزمه التزام المهتزلة من أنه أثبت حكما بالعقش تمام؟ دي نقطة وبعض العلماء حتى لا يلزمه التزام المعتزلة أم إيه؟ أي الأمن هناك فرق بين الأصل في في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع وهذه مسألة وهذه مسألة وقبل ورود الشرع مسألة لا حادث لنا بها لأن الشرع قد ورد. وبعد ورود الشرع الأصل فيها الإباحة والحقيقة للمسألتين واحد وهو فرق التفرقة دائية لكي يهرب من التزام المعتزلة لا أكثر على اللي احنا قلنا لا يلزمنا التزام المعتزلة لأن احنا بنقول علمنا من الشرعي بالدليل الشرعي أن ما قبل الشرع حاله كان على الإباحة علمنا بالدليل الشرعي أن ما كان هذا حاله قبل الشر فهو على الإبع واضح المسألة هنقول أن عندنا اتفقت كلمة العلماء حتى أن الذين قالوا أن الأصل فيها الحظر فرقوا بين بين كونها قبل ورود الشرع وبين كونها مسكت عنها بعد ورود الشرع. والعلماء يشرحون أن فائدة هذه المسألة أن تعرف الأصل الذي تب الذي تورد عليه الدليل. فائدة هذه المسألة أن تعرف الأصل الذي تورد عليه الدليل بنعنى أنت ستطلب دليلا على الحل أم على الحرمة إذا كان الأصل مباحا بحثت عن دليل على على الحرمة فإن لم تجد ظل مباح لكن إن كان الأصل مباحا محراما بحثت عن دليل على الإباحة، إن لم تجد، ظل أيه حراما. واتفقت كلمة الفقهاء على أنها الأعيان المنتفع بها الأصل فيها الإباحة. اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأعيان المنتفع بها الأصل فيها. بس لما نقول اتفقت كلمة الفقهاء ما نقولش قبل ورود الشرع لأن قبل ورود الشرع اختلفوا وإن كان عند تحقيق مماط هذا الخلاف سنصل إلى نتيجة واضحة أنهم متفقين على أنها عند التطبيق الفقهي الأصل الإيه؟ الإباحة لكن لابد من النقلات إيه؟ عشان ما أنا بقول لكم دايماً المعتزلة عاملين زي المجال المغناطيسي اللي بيدخل على الكهرباء تبصت لقي سوق الكهرباء ماشية سلكة تمام تمام أول ما المعتزلة يدخلوا في النص تبصت لأي الأشعار التي واتلخبطوا كلامهم كله تشاء ليه؟ المعتزلة اللي دخلوا في النص فهمت اللي انا قلته ده؟ نقرأ الكلام اللي في الكتاب الأفعال في الأعيان المنتفع بها طب هو اللي عمال يقول الأفعال في الأعيان لأن الحلة والحرمة ليس أوصافا ذاتية للأعيان إنما أوصاف للأفعال المتعلقة بالأعيان واضح الأعيان الأفعال في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الإباحة عند التميمي وابن الخطاب والحنفية إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا ولأنها خلقت لحكمة غير راجعة إلى الله تعالى فثبتت أنها لنفعنا وعند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة هي على الحظر لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه خطر وقال أبو الحسن الجذري والواقفية لا حكم لها إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل الشرع والعقل لا يبيح ولا يحرم وإنما هو معرف للترجيح والاستواء وهذا القول هو اللائق بالمذهب وبعدين أمأل بقى الكلام اللي هو بقاله ابن قدامه في الروضة وده كلام واضح وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش وقوله تعالى قلت تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم وقوله قل لا في ما أحيى إلي محرما وقوله إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته وفائدة الخلاف أن من حرم شيء أباحة كفاه فيه استصحاب حال الأصل وضحت المسألة يبقى أنا كده يعني سعيد جدا أن احنا أخذنا مسألة الأصل في الأشياء ونقول خلاصتها أن الأعيان المنتفع بها الأصل فيها الإباحة أو الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والأصل في الأشياء الضارة التحريم دل السمع على ذلك والأدلة مذكورة عندك في الكتاب تفصيل الخلاف تفهموا من الكلام اللي أنا إيه قلته نقف عند فصل المباح وغيره مأمور به سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك يزاكم الله خير <تصفيق> لا